والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة همزة الذي جمع ماله وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدده ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيوا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فاجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف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 الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر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 إنه كان توابا <تصفيق> تبت يدا أبي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وَالْمَآتُهُ حَمَّانَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ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 صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد بالجلال وبكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا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 خالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه المآب صدق من لم يزل جليلا صدق حسبي به تفيلا صدق من اتخذته وكيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صدق الله الواحد العظيم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم قل صدق الله فاتبعوه ملة إبراهيم صدق الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الحي العليم الحي الحكيم الحي الذي لا يموت ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين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 وَهَدَيْتَنَا لِمَعَالِمَ دِينِكَ الَّذِي ارْتَضَيْتَهُ لِنَفْسِكَ وَظَنَيْتُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ محمد رَسُولُ اللَّهِ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 ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم،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 فَإِذَا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا أحسن كتبك نظاما وأفصح يا كلاما وأبينها حلالا وحراما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 اللهم اجعلنا متنا كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولثوابه حائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع امورنا راجين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل ما اننا جنانك واعذنا من عقوبتك ونيرانك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إلهنا إلهنا إلهنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك فإن بعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه الهنا من نقصد وانت المقصود ومن نتوجه اليه غيرك وانت صاحب الكرم والجود ومن الذي نساله وانت الرب المعبود يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون وبواسع عطائه وجزيل فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إليك قصدنا بحاجاتنا وبك أنزلنا فقرا وفاقاتنا وانا برحمتك اوسع منا بذنوبنا ورحمتك أوثق واوسع من ذنوبنا فلا تخيب رجاءنا يا من عنت الوجوه لعظمته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 وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الساتر أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر يا من هو عالم بالسرائر والضمائر يا من هو الأول والآخر يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين يا نيس المنقطعين يا جليس الذاكرين يا من هو عند قلوب المنكسرين يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا الله يا الله ما صاب بمن دعاك يا الله وما شقي من دعاك بيا الله اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين، جعلنا من حزبك المعتوقين جعلنا من حزبك المقبولين، جعلنا من حزبك المرحومين، جعلنا من حزبك المغفورين، أنجنا من عذابك يا منجي المؤمنين. اللهم إليك قصدنا بحاجاتنا وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا يا من علت الوجوه لعظمته يا من يقول للشيء كن فيكون اللهم اجعلنا ممن دعاك فاجبته واستشفاك فشفيته واستشفاك فشفيته واستشفاك فشفيته واستوهبك فوهبته واستنقذك فانقذته واستنصرك فنصرته واسترزقك فرزقته وتضرع اليك فرحمته وتضرع إليك فرحمته وتوكل عليك فكفيت وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته يا جواد يا جواد جد علينا عاملنا بما أنت أهله لا تعاملنا بما نحن أهله أنت أهل الجود أنت أهل الكرم أنت أهل التفضل إلهنا ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أرأفك بمن أملك وما أعطفك على من سألك من الذي سألك فحرمته أو لجا إليك فطردته او لجأ إليك فطرته أو هرب إليك فأسلمته لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك أحببت التقرب إليك بعدق ما ملكت أيماننا ونحن عبيدك ونحن عبيدك انت اولى بالتفضل فاعتقنا انت اولى بالتفضل فاعتقنا انت اولى بالكرم فاكرمنا الهنا ان الكريم اذا قصد لا يرد نحن قصدناك يا اكرم الاكرمين قصدناك وعند ختم كتابك العظيم ألا تصرفنا في هذه الليلة إلا معتوقين اللهم لا تصرفنا إلا ونحن مغفورين اللهم هبها لنا ساعة قبول هبها لنا ساعة توبة هبها لنا ساعة رضا هبها لنا ساعة فوز يا من يقول كن فيكون واقفون ببابك ملحون عليك متذللون بين يديك أتيناك طامعين أقبلنا عليك راغبين ضعفاء أذلاء أبناء الأذلاء اللهم فارحم خضوعنا واجبر كسر قلوبنا نفس اللهم همومنا فرج الله مغمومنا اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا لا تصرف وجهك الكريم عنا لا تصرف وجهك الكريم عنا رضنا وارض عنا رضنا وارض عنا رضنا, وارض عنا, رضنا وارض عنا وإلى غيرك يا سيدنا ومولانا لا تكلنا وإلى غيرك يا مولانا لا تكلنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ليلتنا هذه وعند ختم كتابك العظيم ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ميتا الا رحمته ولا طفلا الا اصلحته ولا شابا الا اصلحته ولا شابه الا اصلحتها ولا ايما الا زوجته ولا ايمه الا زوجتها ولا مسحورا الا فككت سحره ولا عقيما الا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 اللهم اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم اكرم نزلهم وسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآملين وإلى أعلى علو جناتك واثقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلونا وارحمنا إذا كفنونا وارحمنا إذا حملونا على الأكتاف اللهم هو علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات القول اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وبعد الموت جنة ونعيما اللهم أمر ملك الموت أن يكون عند قبض أرواحنا رحيما وعند نزعها شفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم توفنا في احب الأشياء التي تحب ان ترانا فيها توفنا ونحن حاجين توفنا ونحن معتمرين توفنا ونحن صائمين توفنا ونحن قائمين توفنا ونحن ساجدين توفنا ونحن متذللين بين يديك اللهم توفنا في أحب الأشياء التي تحب أن ترانا فيها اللهم يا عظيم يا عظيم يا ناصر يا جبار يا منتقم اللهم عليك بيهود اللهم عليك بيهود اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا لا تبق منهم أحدا لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما عبادك المستضعفون في غزة عبادك المستضعفون في الشام عبادك المستضعفون في بورما عبادك المستضعفون من أهل السنة في العراق في كل مشارق الأرض ومغاربها اللهم افتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا اللهم تقبل شهداءهم داوي جرحاهم داوي جرحاهم اللهم واطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم اللهم لا أبر بهم منك ولا أرأف بهم منك ولا أرحم بهم منك هم في حاجة عاجلة إلى رحماتك أنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحمن يا رحيم اللهم أنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم يا معروفا بالمعروف يا معروفا بالمعروف يا رحيم يا ودود يا رؤوف اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى باسمك الأعظم الذي دعاك به نوح فأجبته واستوهبك به زكريا فوهبته واستنقذك به ابراهيم فانقذته وناداك به يونس بن متى من بطن الحوت فاجبته وناداك به محمد صلى الله عليه وسلم فاجبته نسألك شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة اللهم ارزقنا شفاعته اللهم اسقنا من حوضه الشريف شربة هنيه مريئة لا نضمأ بعدها ابدا بحبنا لسيدنا صلى الله عليه وسلم لا تحرمنا الاجتماع معه في الفردوس الأعلى يا من يقول للشيك فيكون قل لعبادك هؤلاء أجمعين كونوا من أهل الجنة فنكون, كونوا من أهل الجنة فنكون برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وحقق امانينا وحقق ايماننا وارفع درجاتنا وثقل ميزاننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اجعلنا ممن يقول يا الله اجعلنا من أهل الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة نسألك الحسنى وزيادة نسألك الحسن وزيادة زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا رضنا وارض عنا رضنا وارض عنا لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا اللهم لا تجعلنا واجعله اخر العهد برمضان اللهم انا قد صمنا شهرنا وقمناه على تقصير منا وتفريق وانت اهل الكرم والجود جئناك ببضاعه مزجاه فأوف لنا الكيل وتصدق علينا فأوف لنا الكيل وجد علينا فاوف لنا الكيل وتكرم علينا يا اكرم الاكرمين يا أجود الاجودين يا ارحم الراحمين اللهم تب علينا حتى نتوب واغفر لنا الزلل والذنوب يا غفار الذنوب يا ستار العيون، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة لنا إلا بك اللهم ما سألناك في هذه الساعة فاعطنا وما لم نسألك فلا تحرمنا وما لم نسألك فلا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على صاحب الوجه الانور والجبين الازهر وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابه اجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين